إنه كان من المفسدين ونريد أن نمُن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أمت ونجعلهم الورثين. 115. ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون 116. وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه 111. فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك مِنَ من المرسلين 112. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا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 114. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون 115. ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما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 114. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان 116. عدو مضل مبين قال رب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 وَلَمَّا تَوَجَّهْتُ لِقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّ أَن يَهْدِيَنِي سَوَاءَ السَّبِيلِ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 قالت لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير 120. فسقى ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير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 نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استأجر 113. إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنت 119. ونكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني ثمان حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك 117. ستجدني إن شاء الله من الصالحين 118. قال ذلك بيني وبينك 119. أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل مَا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ آنَسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ لِأَهْلِهِمْ كُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا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 فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِنَ الشَّاطِئِ الْوَادِي الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ أَن يَا مُوسَى إِنِّي أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَأَنْ أَلْقِيَ عَصَاكَ فَلَمَّا رَآهَا اهْتَزَّكَ أَنَّهَا جَانٌّ وَلَا مُدْبِرًا وَلَمْ يُعَقَّبْ يَا مُوسَى أَقْبِلْ وَلَا تَخَفْ إِنَّكَ مِنَ الْآمِنِينَ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 إنهم كانوا قوما فاسقين. قال ربي إني قتلت منهم نفسا فأخاف أني يقتلون.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 قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكم الغالبون 118. فلما جاء 129. وقالوا بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترا وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين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 وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا على الطين فجعل لي صرحا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 115. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون 116. فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 119 وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون 110 وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين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 118. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين 119. ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وَمَا كُنْتَ ثَائِيًا فِي أَهْلِ مَدِينَةٍ تَتَلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ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 ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسول فيقول ربنا لولا أرسلت إلينا رسول فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فَلَمَّا جَاءهُمُ الْحَقُّ مِنَ اندِنَ قَالُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ 117. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون 118. قل فأتوا بكتاب من ذي الله هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين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 119. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون 110. الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون 111. وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إن إنه الحق من ربنا إن كنّا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومن رزقناهم ينفقون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 111. وهو أعلم بالمهتدين 112. وقالوا إن اتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا 117 أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون 118 وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها 115. فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين 116. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا 119 وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون 110 وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى 129 أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كما متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين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 115. ما كانوا إيانا يعبدون 116. وقيل دعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب 117. لو أنهم كانوا يهتدون وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبَتُمُ الْمُرْسَلِينَ فَعَمِيتْ عَلَيْهِمُ الْأَمْبَاءُ يَوْمَ إِذِ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ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 سبحان الله وتعالى عما يشركون 116. وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة 115. وله الحكم وإليه ترجعون 116. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون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 119. ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون 110. ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون 112 مِنْ من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون 111. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم 112. وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح 112. إن الله لا يحب الفرحين 113. وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا 115. وأحسن كما أحسن الله إليك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 112. أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون منه وأشد منه قوة وأكثر جمعا 113. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته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 واصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا كَانُوا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَنْ مَنَّ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا وَإِكَانَهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ تِلْكَ الدَّعْرُ الْآخِرَةُ نَجَعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُنَّ عُلُوَّ فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ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 ولا تكونن من المشركين ولا تدعوا مع الله الهًا آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون